التسجيل الثامن والسبعون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه واكتب في الجدول اسم المفعول الوارد فيه مبينا فعله التحليل والتحريم حق خالص لله وحده فهو سبحانه المحلل والمحرم وقد أحل الله الطيبات من المشروبات والمأكولات وسائر الأشياء وحرم الخبائث ومن رحمة الشريعة الإسلامية أنها ذكرت الحرام وبينته قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالحرام معروف ومعلوم بالتفصيل ويقال له المحظور والمعصية والذنب